ساتره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه انفراق والدفت الساق بالساق الى ربك يوم ادن المساق فلو صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحتب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة ممن من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى